بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 على استئناف دروسنا في هذا البيت الطيب المبارك الذي كما تعلمون جميعا له من خصوصية المحبة في قلبي ولي فيه من الذكريات يصدق عليها ما قال الشاعر وإن انسى فلست أنسى وإن انسى فلست انسى يعني هذا المكان وما فيه من الذكريات خاصه و قد درس فيه من أبواب العلم ما هو مهجور ما هو مهجور كأبواب و الحدود والجنايات والبيوع وها نحن نستأنف المسيرة هذا اليوم بدراسة باب مهمل متروك أهله هم خاصة طلبة العلم ألا وهو كتاب المواريث بل لتعرف شرف هذا العلم اعلم أن المواريس أو أن الفرائد تعد علما مستقلا عند أهل العلم فليست بابا من أبواب الفقه كالحدود والجنايات إنما خصوها وجعلوها بابا مستقلا ولا أسبق بذكر فضل وفائدة هذا العلم وأهميته لأن هذا ما يأتي معنا اليوم في من المقدمات درس اليوم إن شاء الله تعالى في مقدمات يعني بين يدي دراستنا لعلم المواريث أو لعلم الفرائح ولكني أقول إن هذا البيت خص بهذا الباب من أبواب العلم وكأنه أخذ على عاتقه أن يكون هذا البيت له السب وله التفرد, التفرد انتهاء، فما بين السبق انتهاء أقصد، والتفرد انتهاء يأتي هذا الدرس لينضم إلى أخواته من الدروس أو من المحاضرات في أبواب الجنايات والحدود والبيوع. إلى آخر ما درس في هذا البيت الطيب المبارك، قصة والرحلة فيه تعود إلى أكثر من عشر سنين كاملة وإلا فقد توقف الدرس وما توقف إلا لشديد كما تعلمون ولكني أعود وأصلى الله أن يكون العود أحمد وألا لا ينقطع لنا في هذا البيت يعني درس ولا حديث وأن نستأنفى الرحله فلا تنقطع إلا بالسبب الذي لا بد منه الا وهو الموت فاسال الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اداء هذه المهمه ومن هذه المقدمه التقطت طرفا من الحديث فأقول إذن انتم في شان عظيم يا طلبه العلم ذلك الشان ما تدرسون من هذا الباب المهمل المتروك الذي أهلوهم ماذا خاصة طلبة العلم فإنك نادرا ما تقع على طالب علم يستطيع ماذا يستطيع التوريس ويستطيع تقسيم التركه فأقصر الطلب حتى ولو كان حازقا في طلب العلم فإن هذا الباب بالنسبة له يعد بابا مغلقا فنحن الآن نفتح بابا جديدا وهذا والله لمن بركة هذه الدعوة التي أراها تنطلق وتفتح أبوابا اليوم بعد اليوم ثم أعود فأقول لكم عندي اليوم بشرتان وإلا لم نجعلها ثلاثة بشريات أما الاولى فدرس صف اللبن ان شاء الله تعالى بسجد النورين يعود ولكن لا يعود الأسبوع المقبل إنما يعود الذي يليه وفي يوم الأربعاء من كل اسبوع ان شاء الله تعالى في يوم الأربعاء يعود الدرس وإلى الآن لم يستقر هل نعود بكتاب الزكاة من منار السبيل أم نعود بكتاب آخر فالأمر شورى إن شاء الله تعالى بين طلبة العلم وأما البشرى الثانية فدرس الجمعة لا يتوقف بإذن الله وإن كان يتوقف غدا ولكن إن شاء الله تعالى بعد ذلك درس الجمعة إن شاء الله تعالى يكون في الجمع الأربع ولا يتوقف بإذن الله تعالى لأن سبب التوقف قد زال ألا وهو السفر والرحلة فعليه إن شاء الله تعالى هذه بشريات هذا اليوم لكم يا طلبة العلم بإذن الله طبعا هنا نحن نلتقي مع هذا الدرس ولنا فيه شرط هذا الدرس درس نقاشي فالكلام ليس لي وحدي فالكلام ليس لي وحدي إذا فيلزم أن كل منكم إذا عاد إلى بيته أن يعود إلى ما عنده من المراجع في هذا الباب من أبواب العلم فيقرأ ويحضر معلومته فإذا جاء الدرس كان متهيئا للنقاش والبحث وأنا أقصد بهذه النقاشية ما تعلمون لأن هذه النقاشية تصنع ماذا طالب إيه؟ طالب علم تصنع طالب علم هذه النقاشية ولذا قصدت أن تكون او أن يكون هذا الدرس درسا نقاشيا يا طلبة العلم وأقصد من هذه النقاشية بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله هو أن يتعود طالب العلم على البحث والنقاش وأن يكون طالب علم كما أقول دائما متحركا متحركا وهذه قد استفدتها من مجالس شيخنا الإمام العلامة ابن عثيمير رحمه الله تبارك وتعالى وهذا النقاش يسري الجميع ولو قلت بأني واحد من المستفيدين من هذه النقاشية والبحث ما كذبت بل ولا أقول ذلك تواضعا وإنما أقول ذلك حقيقة كما أن في هذه النقاشية من الصدق في طلب العلم والتنافس المحمود وقد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما في ذلك أيضا من دفع ما يكون من الغسل، الغفلة أو الكسل أو النوم في الدرس فيكون درسا بحثيا نقاشيا لطلبة العلم على طريقتنا سابقا وهذه الطريقة مجردة ولذلك كم رجعني طلبة العلم في هذا الدرس على وجه الخصوص. وطلبوا مني عشرات المرات أن يعود درس عباد الرحمن لما تميز هذا الدرس عن سائر ماذا؟ الدروس فهو تميز بأشياء منها طبعا أنه درس نقاشي منها أنه درس في الأبواب والكتب المهجورة من كتب الفقه والدراسة كما أشرت آنفا ككتب الحدود والبيوع والجنايات ونحن اليوم ايضا مع كتاب المواريث وهذه أخرى تميز بها عن سائر الدروس فأرجو أن يعني تنتبهوا إلى هذا المعنى إذا فأنتم خاصة من طلبة العلم لما خصكم الله تعالى بدراسة ماذا هذا الباب المهجور من أبواب العلم فكونوا على قدر هذه ماذا المسؤولية وهي مسؤولية ضخمة إذا فنحن في شغل نحن في شغل والدرس أيضا أقول يكون على طريقتنا السابقة من أنه متى أنهينا كتابا من كتب الدراسة جعلناه في امتحان لطلبة العلم بل والجديد أن الامتحان تكون شاء الله تعالى مكافأته الأولى إجازة. إجازة مكتوبة كما حصل في دروس كتاب عمدة الأحكام في الدورة الصيفية السابقة إجازة مكتوبة من إجازة طالب العلم في هذا الباب تدريسا ان شاء الله تبارك وتعالى طبعا مع المكافأة والمكافأة كما تعلمون هي شرط لازم في دروسي وأول ما عدكم به من المكافأة ان شاء الله تبارك وتعالى هي ما يكون من المكافأة الأسبوعية لجد الطالب ونشاطه بداية وانتهاء للطالب الذي تميز في ماذا في حصة اليوم فهي مكافأتان مكافأة تانية مكافأة لعامة ومكافأة ماذا ومكافأة خاص ولا يمتني عندي أن يحصل طالب المكافأتين مع بحسن الجواب وسانيا بالتميز على أقرانه بالتميز على اقرانه فعليه نحن في شان عظيم ولذا هذا الدرس يستوجب منك شغل وأول الشغل قبل الدرس في بيتك من النظر فيما عندك من المراجع مراجع هذا الباب من ابواب العلم صلى الله عليه وسلم قراءه ونظرا ولا مانع عندي من أن تصطحب معك ما اشكل عليك من ماذا من المسائل أو ما اشكل عليك من البحث ليتكون مسألة ماذا بحث للجميع أيضا كذلك وإن شاء الله تعالى في أضعاف هذا الدرس سوف نكلفكم بأبحاث عاجلة وليست آجلة يعني بحثا يكون في وريقاته معدوده فمثلا يمكن أن نقول معروف أن الدين من الحقوق ماذا الواجب في الترك قبل التوريث فممكن نطلب بحثا مختصرا في ماذا في الدين كذلك مثلا نقول من أن القتل من موانع له التوريس فهل القتل بأنواعه الثلاثة أم أن القتل الذي هو العمد هو المانع فقط وما في معنى العمد الذي هو قتل القتل ماذا شبه العمد أما إذا كان قتلا خطأ فهل يمنع التوريس كمثل أن رجلا كان يعني يصيد ببندقيته أو يصطاد ببندقيته فأصاب ابن عم له له وهو يرسه فهل يرسه أم لا يرسه وهو قد قتله ماذا خطأ وما قتله ماذا عمدا ولا شبه عم ممكن أن تكون هذه مسألة بحث تقدم بحثا في ورائقته معدودة وتكون لهم مكافأة عاجله وهذا أيضا من الأشياء التي يمكن أن أقول أنها أضيفت إلى ماذا إلى درسنا هذا وهي الأبحاث العاجلة القصيرة وهذا ما يكون في الشغل من الشغل في هذا الدرس يبقى أولا التحضير والاطلاع ثانيا للأبحاث العاجلة، ثالثا المناقشة والدراسة، وأخيرا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما يكون من المراجعة والمدارسة استعدادا لماذا للامتحان؟ ولعلنا نضيف من أننا نبدأ الدرس بسؤال، وهذا السؤال يكون في ماذا؟ فيما سبقت؟ فيما سبق؟ تدريسه في الاسبوع ماذا الماضي وهذا ايضا يعد اختبارا عاجلا بحيث أن درسنا هذا يكون درس ماذا شغل ونشاط لان احب لكم يعني ان تتفوقوا في هذه الابواب على وجه الخصوص فكل طالب علم هو طالب علم الا في ماذا في تلك الأبواب من أبواب العلم كالمواريس كالحدود كالجنايات ككذا ككذا فهو طالب علم إذا كانت المسلة مسألة ماذا مسألة في الطهارة وطالب علم قوي ومتين إذا كانت المسألة في الصلاة وطالب علم متميز إذا كانت المسألة في الزكاة وطالب علم على معرفة إذا كانت المسألة في الحج فإذا خرجت عن أبواب العبادات إلى أبواب المعاملات بل إلى هذا العلم المستقل فإذا يفقد صفة ماذا طالب العلم بالمر ويستوي هو والبدوي الذي في قفر وفي صحراء من الصحراء فهما سواء في هذا في هذا الباب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا الفرائد والحج والطلاق وإلا فأنتم والبدوي في الصحراء ماذا سواء إلا وأنتم والبدوي في الصحراء سواء أو كما اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. واضح وهذه المقدمة الثالثه معي ان شاء الله تعالى قبل الدرس وعليه إخوة الإسلام أقول بأن درسنا هذا كما قلت هو درس شغل ونشاط وهو درس يمكن وصف بأنه درس ماذا خاص فأرجو أن تتنبأ الى هذا المعنى لأنكم في خاصة العلم فكونوا قدر هذه المسؤولية وقدر هذا الشرف الذي خصكم الله تعالى به من هذه الدراسة وطبعا قبل أن نمضي فلا بد هنا من تكليف وأما التكليف فمن يتطوع لكتابه هذه الدروس ها احمد جاد ومحمد محمد طيب فهما المسؤولان عن كتابه هذه الدروس وصفها ان شاء الله تعالى وصفها طيب من يتطوع بالتخريجات الحديثيه ها محمد ممكن يعني لا نريد أبحاثا إيه؟ مطولة يعني أبحاث تستطيع أن تقول على إيه؟ صفة إيه؟ الوصف لا هي أبحاث مختصرة لا تشفي غليل الطالب ولا هي أبحاث مطولة تخرجنا منين؟ من المقصود فيصبح البحث بحثا إيه؟ حديثيا خالصا لا نحن نريد بحثا فقهيا ولكنه مزي بماذا ببحث حديثي فمحمد إن شاء الله تعالى عليه مراجعة ماذا حديثي وأما المراجعة لما في هذا الدرس من القواعد والأصول الفقهيه فنجعلها لمحمد يوسف فأي قاعدة أنت تتولى تخريج هذه القاعدة تمام وتتولى هذه القاعدة من حيث لو احتاجت إلى شيء من ماذا من بيان بعض الفاظها على ما نسخ ما يفعل محمد لا يكون بحثا مطولا ولا ماذا ولا بحثا مختصرا بحيث أن طالب العلم يحيط فهما بهذه القاعدة وعلما به واما هاني فهو على تكليف اللغة من المراجعة اللغويه واحب ان لا يتعطل العمل وان يكون ماذا سريعا عاجلا بحيث ان شاء الله تعالى يكون المادة أسبوعية جاهزة بإذن الله تعالى حتى إذا انتهينا من الدرس مع آخر محاضرة منه تكون ماذا؟ المذكرة جاهزة ومعدة لمن؟ لطالب العلم وأما أبو مالك فيتولى الأمر من آلته إلى يائه ان شاء الله تعالى يعني إشرافاً وتباعة وإلى آخره بإذن الله طبعاً. وطبعا الأبحاث الأسبوعية هذه إذا وجدنا فيها بحثا متميزا فسوف نلحقه بمن بالمذكر واضح هب أن طالب علم قدم لي بحثا متميزا في مسألة من المسائل التي أشرت اليه كالخلاف الشهير في توريث من ها؟ الجد وهذا خلاف شهير فقدم لنا طالب علم بحثا متميزا في توريس الجدة فإذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى إخوانه ليلحق بماذا؟ بالمذكره وهذا أيضا من الأمور التي نقول استجدت على المذكرات فلم تصبح المذكرة يعني علما خالصا لي أنا شخصيا بل فيها من عمل الطلبة وكما مضى معكم في مذكرة المسح على الخفين من شغل بعض اخوانكم وعمله الذي يمكن وصفه بأنه رائع واضح ولو احسن هاني فزاد في الامر ان شاء الله تعالى وفي الفضل من نظم ان شاء الله تعالى هذه المسائل مسائل الايه المواريث واحكام المواريث في نظم يسهل على طالب العلم ماذا الحفظ والفهم طيب نكون هكذا قد اتفقنا ولا يبقى إلا الشروع في ماذا في المقصود درس اليوم إن شاء الله تعالى هو عبارة عن مقدمات المقدمة الأولى سوف تكون في فضل هذا العلم وشرف المقدمة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى الفرائد أو المواريث ما بين الإسلام والشراء الأخرى المقدمة الثالثه هي تعريفات سوف أجمع لكم بل نجعل المقدمه الثالثة في إن شاء الله تعالى مادة أو أصول هذا العلم كتاب والسنة بعد ذلك رابعا التعريفات أجمع لك كل التعريفات المتعلقة بهذا العلم وخامسا ضوابط وقواعد وأصول التوريس يعني عندنا قواعد تجري عليها ماذا احكام المواريث منها مثلا قاعده الواسطه الادنى تحجب الايه الواسطه الايه اعلى او من أدل إلى الميت بواسطة حجب من أدل إلى الميت بماذا بواسطتين فالاب يحجب الجدة والابن يحجب اولاد الابن والعم يحجب أولاد العم فهذه القواعد والأصول والضوابط لا شك من أنها تسهل ماذا هذا العلم لما تضعه في قوالب هذه خمس مقدمات معنا إن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا هذا اليوم باذن الله تعالى لكي ننهي هذه المقدمات الخمس ليكون الشروع في الدراسة دراسة كتاب الموارث الأسبوع المقبل ولا تنظر إلى الساعة فدرسنا أيضا هذا على شرط ما هو الشرط أن الوقت فيه تستطيع أن تقول يكاد يكون ماذا مفتوحا لان غدا الجمعة والجمعة يوم ماذا راحة وأغازة فعليه فليس وراءك يعني مشغله وليس يعني يتعبك السهر قليلا فإن شاء الله تعالى أقول إن درسنا في الغالب إن شاء الله تعالى يكون ما بين ساعة ونصف ساعتين إن شاء الله عز وجل طيب المقدمة الأولى فضلوا أهمية علم الفرائد قلت وهو علم مستقل قائما بذاته وإن كان بابا من أبواب الفقه دراسة لكن لما أفرد بالتأليف والتصنيف حتى صار يدعى أو يدعونه نصف العلم يبقى هذه أول فضيل لهذا العلم أنه علم ماذا؟ علم مستقل وإن كنت تجد أنه باب من أبواب ماذا؟ الفقه إلا أنه أفرد عندهم بالتصنيف والتأليف حتى صار علما ماذا مستقلا يقولون هو نصف العلم وتقدر الإشارة إلى أن الخبر المروي في ذلك لا يثبت ألا وهو تعلم الفرائد فإنها نصف العلم وهو أول علم ماذا ينسى لكن هنا السؤال ترى الخبر لا يثبت يعني إسنادا لكني أرى والله أن الخبر يصح ماذا يصح معنا فعلا فهو علم يدرس وينسى وفعلا هو نصف العلم طب من أين كونه نصف العلم قلت وهو نصف العلم باعتبار انه علم مهمل متروك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الفرائد نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم قلت وأما كونه نصف العلم ذاك لأنه علم رباني خالص علم رباني خالص, علم رباني خالص وباب الاجتهاد فيه ضيق والمجال فيه ويرواسع واسع فعلا من فضيله علم الاجتهاد طلبه العلم من فضيله علم الفرائد ان باب الاجتهاد فيه ماذا نادر لأنه هذا العلم علم رباني خالص ولذا سوف تجد أن مسائل الخلاف في هذا العلم ماذا نادرة قلت ولذا فالخلاف فيه نادر والاجتهاد فيه قليل وهذا مما يجعله علما ماذا صافيا وقد احصن الناظم قولا علم الفرائض علم لا نظير له علم الفرائض علم لا نظير له يكفيك ان تولى يكفيك ان تولى قسمه الله يعني من الذي قسم الفرائض ووزعها الله إذا كأنه علم ماذا إلهي رباني خالص وهذا مما يجعل له شرفا على سائر العلوم فهناك علوم كلام الله فيها ماذا قليل ونادر أما هذا العلم فأكثره ماذا أو جله رباني إلهي صحيح وفي الكلاله فتي الله فتي الله منزله وفي الكلاله فتي الله منزله فبان تشريف ما افتى به الله فبان تشريف ما افتى به الله وفي الكلاله فتي الله منزله فبان تشريف ما افتى به الله هو بذلك يشير إلى قول الله تعالى يستفتونك في الكلام شكر الله لك وجزاك الله خيرا من, من يريد قلما وهذه أول بركة من بركات الدرس وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله فأول فضيلة لهذا العلم على سائر العلوم أنه علم ماذا؟ إلهي رباني فشرفه من شرف واضعه وواضعه هو الله سبحانه وتعالى صحيح فبان لك شرف هذا العلم من هذا ومن شرف أن الخلاف فيه ماذا؟ قليل ونادر فليل ونادر على خلاف سائر العلوم فلذا يدعونه نصف العلم لماذا باعتبار اهميته هذا اولا وباعتبار ندره هذا العلم هذا ثانيا وثالثا كما قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فيما سبق نقله عنه قال يبتلى الناس به كلهم وقالوا هو نصف العلم لما يتعلق بالنصف الثاني من حياة الإنسان قلت ولشرفه ولشرفه خص ذكرى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في أمر الله من عمر واشدها في امر الله عمر واعظمها حياء عثمان رضي الله عنه واقراهم لكتاب الله زيد ابي ابي, أبي استغفر الله وافردهم زيد وابو عبيده امين امتي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وعظمهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي وأفردهم زيد وأمين أمتي أبو عبيدة الحديث قل وفيه نص خاص طبعا فاتني أنا أقول اعلمهم بالحلال والحرام معاد قلت وفيه نص خاص على هذا العلم والخصوصية ماذا؟ شرف طالما أنه خصه ذكرا فالخصوصية إيه؟ شرف فأنا لو قلت أكرم الطلبة ومحمدا تخصيص محمد يدل على ماذا؟ على شرف محمد على سائر من؟ الطلبة كما قال تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فلما خص جبريل ذكرى دل ذلك على شرف جبريل على سائر له الملائكة على سائر الملائكة فكونه خص هذا العلم ذكرى دل على شرفه على سائر العلوم اجلس الله دل على فضله وشرفه على سائر ماذا؟ العلوم قلت فكيف إذا قرنه بأشرف العلوم وأعظمها قدرة يبقى أول الأمر خصه ماذا؟ ذكر ثانيا أنه قرنه بماذا؟ بأشرف العلوم كعلم الحلال ومن والحرام وك علم القران يبقى اذن معنا دلاله اخرى من الحديث وهي دلاله اليه الاقتران واضح كما في الذي معنا من شرف الكائنات في زائر المسجد انه مسترمن بجبريل خيرهم وافضلهم يبقى اذن لكي انهما حفظا الشرف من ام من بابين من باب الذكر ومن باب ماذا الاقتران بمن بجبريل واضح قلت ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الفضل والشرف وخصال الخير قال أرحم أمتي أشدهم في أمر الله أعظمهم آياء أمين أمتي اذا ذكره في معرض ذكر ماذا اتصال الشرف والفضل قلت رابعا وتخصيصه ذكرا يشهد لكونه علما مستقلا يشهد لكونه علما ماذا مستقلا فما أبعد العلماء فما بعد العلماء رحمهم الله لما جعلوه علما ماذا مستقلا والتنصيص على زيد فيه بيان خطورة هذا العلم واهميته لماذا لأنه متعلق بالحقوق والزمم ولذا قال الله تعالى في آيات المواريث تلك حدود الله فريضة من الله في تسمية علم الفرائد من التنصيص على ماذا على أهميته وخطوره ولذا جاء جاء النص عليه في كلام السلف رضي الله عنه عمر رضي الله عنه اذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض اذا تحدثتم فتحدثوا بماذا بالفرائض الاخر فجعل عمر العلم علم الفرائض باب مدارسه ومراجعة وكان هذا يلتقي مع كونه علما ماذا يدرس وينسى يعني عمر قال لك جلست بدر من اجله تحدث لماذا بالفرائض اصدر مساله توريث وناخش و تتدارس فيما بينه لماذا قال عمر هذا اولا لانه علم الايه يدرس فطلب عمر مدارسته ومراجعته حتى لا ينسى وأنا هنا لا أكذب وأقول بعلم الإنسان يحتاج لماذا إلى مدارس ومراجعات ماذا هذا العلم لأنه ماذا يدرس وينسى العلم؟ وتم هنا كان هذا العلم علم ليف خاصة وهذا من خصوصيات هذا العلم وخصوصيات أنواع علم ليف يدرس وينسى واضح؟ قلت وفي نص عمر هذا إشار إلى شرفه على سائر العلوم وندرته في الناس فكيف هذا الزمان يعني عمر يقول لهم نصيحة هناك تحدثوا بالبرائج فكيف وهذا الزمان صحيح كذا اسرع عن عمر رضي الله عنه انه قال تعلم الترائب انها قد صار بعباس لم <تصفيق> تورسك ما أمر الله تعالى تمره في الأرض وماذا وفشال كبير فسر فصر آية هذه الآية على وعيد ما هو الوعيد إن لم كما ما إلى قطاع إلى تماط، إلى تماط، وتدابط، وقضية ماذا؟ الأرحام، وقضية الأرحام قد ملأت ما حتى يأكل تمع بعضه ماذا؟ بعض واضح، ولدى اليوم كم من خصومة بين أخ وأخ؟ وكم من خصومة بين إخوة أولاد رحم واحد؟ وهم أبناء صلب واحد هذه الخصومة منها ما بلغ إلى ساحات القضاء وصل إلى ساحات القضاء ومنها ما تحول إلى ماذا إلى برك دم بسبب ماذا عدم إصال الحقوق إلى من إلى أهلها وقال ابن مسعود رضي الله عنه في شرف هذا العلم وخصوصية أهله وتميز ناسه من لم يتعلم الفرائد والحج والطلاق من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبما يفضل أهل البادية فبما يفضل أهل البادية يعني هو والبدوي ماذا سواء قلت ولا يفوت أن البدوية مسأل مضروب في ماذا في الجهل وقال تعالى ألا أشد كفرا ونفاقا وماذا وأجدر ألا, إيه؟ ألا يعلموا كأن الآية بتقول لا تعلموهم لأنهم لا يقبلون ماذا التعليم حتى فعلا كنت أجلت مع بعض اليمنية في الحرم هذا الماضي يقول البدوي بؤم غلق تضع له الماء ما إيه <تصفيق> هو مثل عندهم كده بيضرب لك البدوي بؤم إيه بؤم غلق غلق يعني ما ما تحطه للماء فين في فمه لا تنزل إلى إيه إلى جوفه والماء شبيه الإيه؟ العلم ونظير العلم لأن العلم يشبه بالإيه بالماء حياة الناس بالماء وحياة الناس بالعلم أيضا ولذا من تأويلات ابن سيرين. أن من راى نفسه يشرب الماء فعند ابن سيرين إن كان من أهل العلم فهو ماذا يزداد علم وإن كان من أهل المال يزداد ماذا يزداد مالا فعند ابن سيرين أول الماء بماذا بالعلم حينا وبالمال حينا أخرى واضح فاذا ابن مسعود هنا يقول فبما يفضل أهل البادية وأهل البادية مثل مضروب في الجهل وحرمان العلم والمعرفة اما لبعدهم عن المدنيه والعلم العلم موافقات القدر ان هذا الدرس فين في كبد مصر وسره القاهره وفي قلبها صحيح اما لبعدهم او اما لطباعهم التي لا تقبل ماذا تعلم ومن هنا يبعث الله الرسل من أهل له اجب يا رجل من أهل القرى صحيح كما نصت على ذلك آية يوسف وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليهم من أهل له قرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل له من أهل القرى لماذا قال من أهل القرى فعلا كما تسمع في التعبير الدار يقول لك انا رجل, إيه؟ رجل قروي إشارة إلى تمسكه بأخلاق إيه؟ قرية وما أخلاق القرية الكرم الرجوله كذا ولا يبعثهم من أهل البادية لأن الحديث قال من بدأه قفى نشوف القرآن لما تكلم عن الأعراب قال الأعراب بعدين جستثنا ومن الاعراب من للتبعير مدى استثناء من العموم يبقى بعض الاعراب من يتخذ ما يتخذوا ما ينفق ماذا قربات لكن الاكثر الأغلب تمام اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ماذا ما أنزل الله ولذا قال ابن مسعود فبما يفضل أهل اليه اهل الباديه أهل البادية. قلت وتجدر الإشارة إلى ضعف أكثر ما ورد أو جل ما ورد في فضل هذا العلم إلا من حديث زيد اللي هو يعني حديث أنس. أقصد بحديث زيد اللي فيه نص على فضل من على فضل زيد وما احسن ما قال ابن ابو موسى الاشعري الذي يقرا القران ولا يحسن الفرائد كاليدين او كالجسد بلا راس كالجسد بلا راس قلت كأن علم الفرائد علم قرآني خالص وقرين علم القرآن قلت وقرين علم القرآن ولا يفوت في هذا أن فضل هذا العلم من إصال الحقوق إلى أهلها وأن المنشغلين به قليل وأن الخطأ فيه ماذا عظيم جثيم لماذا؟ أي خطأ في المواريث لا يحصل أتحرم انسانا من حقه؟ طريقة. أو تعطي ماذا من ليس ذي حق أو من ليس بذي حق ما ليس حقا له وذي مصيبة كبرى. مصيبه مصيبة كبرة المجتمع كل مهدد بهذا بهذا أن لا تصل الحقوق إلى من إلى أربابها ده دي مسألة مهددة لما يسمى بالأمن له بالأمن القومي للمجتمعات أمن القوم للمجتمعات مهدد متى لم تصل الحقوق قلت ولعل لخطورته تولى الله تعالى بنفسه هذا العلم وفرضه وقسمه ولذا قال يوصيكم الله يبقى علم ماذا رباني وقال تلك حدود حدود الله في آية التوريث وقال قل الله يفتيكم الكلام يبقى هذه أول مقدمة معنا في فضل هذا العلم ويمكن أن نلخص هذه المقدمة إلى عدة نقاط الأولى أنه علم ماذا؟ أنه علم خاص الثانية أنه علم رباني الثالثة أنه علم نادر الرابعة أنه علم تميز أهله يتميزون على غيره الخامسة أنه علم يدرس وينسى السادسة أنه علم مدارسه السابعة أنه علم خطير تتعلق به سلامة وأمن ماذا؟ المجتمعات الثامنه أنه علم شريف لأن واضعه هو من رب العالمين قل الله يفتيكم صحيح فهذه تسع خصوصيات لهذا العلم على سائر العلوم وأنا الآن على طريقة أهل العلم يبدأون بذكر الفضل قبل الحد والتعريف تشويفا كما بواب البخاري كتاب العلم باب فضل, فضل العلم قال الحافظ ابن حجر لم يبدأ البخاري كتابه بذكر ماذا حد العلم ولا تعريف على طريقة العرب الأول من ماذا من تشويف من السامع من تشويف السامع فعلمت الآن شرف ما أنت فيه وخصوصية ما أنت تطلب وتميز ما انت تسمع يا طالب العلم تضرب ماذا سهم لا يفوتك القطار لانه سريع ويا ويل من ماذا من تخلف عنه فلعله يصيب ندما من ندم من تعب ابن مالك وصاحبيه ولكن لا ينفع ساعتها ماذا ندم لأن كعبا قد ادرك ندمه بعظيم التوبة وبنزول القرآن وعلى السلاسة الذين قلفوا لكن من يدرك ندمك أنت الآن والوحي قد انقطع والوحي قد انقطع والله المستعان قل يا محمد صحيح من أين جاء زيد بهذا؟ احسنت يا محمد. من أين جاء زيد بهذا الشرف؟ لماذا قال وأفرضهم زيد؟ لأن زيدا من أعلى من الناس بماذا؟ بالتنزيل من جهة أخرى. فأنتم تعلمون أن زيد كان موكلا بمهمة كبرى. ما هي المهمة؟ كتابة الوحي وجمع الوحي لأبي بكر صحيح؟ فكان زيدا لما كان علمه علما قرآنيا خالصا واضح احاط علما بماذا بالمورد ذلك سيكون لنا مقدمة الثالثة اللي قيل الآن اللي هي ماذا مصادر هذا العلم كتاب والسنة وإجماعات من الصحابة واجتهادات الصحابة هذه أربعة مصادر ونذكر أخ... كلاما في هذا لكن الآن نتوقف مع مقدمة الثانية وهي الميراث بين الإسلام والشراء الأخرى والإسلام دين تمايز يا طلبة العلم فكما يتمايز دين الإسلام عقيدة وشريعة فهو في باب التوريث ايضا ماذا؟ من التمايز فأول قاعدة فيه أن ملك الإنسان لماله هو ملك قاصر وعليه فالإنسان كما أخبر الله وأنفق مما جعلكم مستخلفين ماذا فيه فلحق له في حرمان ولد أو غيره من خردل لأنه لا تبديل لكلمات كلمات الله رب العالمين قال يوصيكم الله فين في أولادكم تفرح تقول لا أنا ابن دم ورس لا تبديل لماذا لكلمات الله والإنسان كما يقال صنم في ماله شيخ جميل كان دائما أردد هذه العبارة من فوق المنبر وكنت لا أتبينها فلما درسنا شيء من أحكام المال علمنا ما معنى هذه الكلمة أنك لا تملك مالك ملكية, إيه؟ ملكية خالصة ولذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الوصية بماذا بماله أو أكثره وقال في الثلث كثير ولا وصية جائرة في الإسلام. بدي أول قاعدة في التوريس عندنا إن اول فرق بين الميراث في الإسلام ميراث في الشرايع الأخرى يعطي الرجل الحق في ماذا؟ في حرمانيال يمكن آخر ما سمعت وقع لم عالمي حرم أبويهم من من الارث حرمانا كاملا. شوف بل ونسمع أيضا من الجاهل الموجود في هذه البلاد إنه ممكن يوصي للكلبة وصية هذه الوصيه كوصيته لمن كوصيته لابنته سواء بسواء لان عندهم حريه كامله في في المال فالحريه الكاملة انه ممكن يعطي حديقه الحيوان ما يعطي ماذا اولاده من الصلب بل ممكن يميز حديقه الحيوان سمعنا في رجل أعطى ميراثه كله كله لكلبته والقانون هناك لم يمنعه بل رحب العالم رحب العالم بهذه الوصيه يبقى أول أصل إن الملكية في المال ملكية قاصرة فلا حرمان إذن من ماذا من الميراث. وهذا من الفرق بين السمويل ثانيا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فلم يجعل الذكر كالانثى استصحابا لاصل عام وهو وليس الذكر كال ايه كالانثى وهنا نتوقف عند هذه المساله نقول حكمه رباني ليه الذكر يرث ضعف الأنسة حكمة ربنا ربنا حكيم والحكيم هو الذي يضع له الأشياء في نصابها فربنا حكيم لا يظلم الناس مسقال ماذا مسقال ذر قلت وربنا حكيم عليم قال قل أتعلمون الله بدينكم، وقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والتسليم عقل يعني تسلم لقضاء ربك وأحكام هذا عقل. عقل وراحة قلب ولله ولله در القائل إذا أنت لم تر القمر بازغا إذا أنت لم تر القمر بازغا فسلم لاناس رأوه بالعيون ما تقول قل ما فيش قمر صحيح إذا كان غيرك قد إيه قد عاينه ورآه وحدد موقعه مكان ما تأتي انت تقول لا قمر صحيح? طيب أما الحكمة فنقول فاولا إن مال الرجل مترقب للنقص إن مال الرجل مترقب لماذا؟ للنقص أبا نفقه زوجا من استطاع منكم الباء ولدا أنت ومالك لأبيك صحيح؟ فكان فلزمت المواساه يبقى ليش الشرع بيواسيه أكثر من المرأة؟ لأن الرجل بيعمل ايه ماله نفق كل نفق. صحيح ولا لا؟ كده حد منكم ببات لا يجيبه كما هو؟ <تصفيق> ابدا هذا الصغير قبل الكبير يعرف الليه؟ يعرف الطريق وغدا يأتيك الخبر وتتوجع كما توجع أقوام ولله الحمد والمين ثانيا ومال المرأة مترقب للزيادة مال المرأة لا ينقص فهي زوجة تمهر وآت النساء صدقاتهن ايه نحلة أو كما قال وآتيتم إحداهن قنتارة هتديها ايه بعد كده دي ما خدت قنتارة وآتيتم إحداهن ماذا قنتارة ثم هي في عول زوجها ونفقتها هناك تطوعا إن أنفق ده ان ايه ده ان ان فقط وحليها كما قالت المراه اناس من حلي ايه أذنية تقلت وداني لغايه ما الذهب بعمل ايه ويهتز والعدل والعدل يقتضي الا تسوي بينه وبين ماذا وبين الذكر صح ولا لا ودي مساله معقوله وإلا فقل لي اكتب هذا من يعطي الولد الكبير نفقه ما يعطي الصغير عندك ولد هذا الولد كبير هل تعطي نفقه الصغير يبقى ظلمته ولو اعطيت الكبير نفقه الصغير ظلمت الكبير ولو أعطيت الصغير نفقه الكبير ظلمت نفسك كده هذه المسألة معقولة إذن ومن يعطي المريض نفقة الصحيح مش كده صلى الله العافية ولدك مريض هل تعطيه نفقة من سليم؟ وتقول لا أنا أعطيت السليم جنيا لما تاخذ جنيا لا طبعا بتعطيه نفقة ماذا نفقه دوائه ومرضه ولو كانت مئة نفقه والسانه تعطيه نفقه ماذا حاجته ولو كانت النفقه ماذا جنان واحدا هذا ما يقتضيه الايه العقل ابتداء واضح قلت وسالسا قيل قديما يا اصحاب البيوت الزجاجيه لا تلقفوا الناس بالايه بالحجار يا اصحاب البيوت الزجاجيه لا تلقف الناس بالايه فالذي يورث كلبه ويمنع امراه ما ينبغي أن ينكر ماذا ما ينبغي أن ينكر ارث النصف للمرء صحيح ولا لا ولكن هذا شأنه الكذاب الضائع وضرب لنا مثلا ونسي ايه نفسه <تصفيق> راح يضرب المثل صحيح يا محمد هل يستطيع ربك ان يحيي هذه بعد ان صارت هكذا طب كيف صرت انت هكذا <تصفيق> انت راح تضرب المثل تقول الاسلام بيعط المراه النص عندك بطوله الكلبه الكل وصدق الاول ان محاسن التي عرفت بها كانت عيوبي فقل لي كيف اعتذر وصدق الاول ان محاسن التي عرفت بها كانت عيوبي فقل لي كيف اعتذر رابعا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم وفي الاسلام مئة حاله توريث على وجه التقريب المراه والرجل فيها ماذا سواء يعني مساله للذكر مثل حظ الانسان دي مساله مش ايه مش على الاطلاق لانت عندك مئة حاله توريث المراه ترث ماذا ترس الذكر تماما بل وحينا كثيرا تفضله يعني لو أن رجل ترك بنتا وإخوة الإخوة دول عشرة رجالا ونساء والبنت دي ايه واحد شوف البنت دي تورس ايه النصف والعشرة دول كلهم ايه يارسون ماذا النصف الباقي شوف هذه البنت تساوي عشرة, إيه؟ عشرة رجال يبقى المسألة ليست على إيه؟ على إطلاقها ولكن شأن الكذاب أنه على سنة الإيه؟ اليهودي عارف سنة اليهودي يقرأ فإذا جاءت آية الرجم وضع يده عليها كذلك يقول لك للذكر مثل حفظ المساين طب جبلنا الميت حالة التن. يا كذاب تكتمها وتضع يدك عليها فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما أخبر تعالى يبقى هذا هو الجواب رقم كم الرابع واضح هذا هو الجواب الرابع اذا شفت تامل لما صدر الايه الي يوصيكم ما قالش يامركم من يعطيني الفرق بين يوصيكم وامركم هذا اول سؤال معنى في الدرس ها يظهر ان احنا هنفضها سيره ونرجع لبيوتنا ها لا. لا ارجع الى المعنى اللغوي لكلمه وصيه هو اللي هيجيب لك الايه الفايده والفرق الأمر لا تظهر لك مصلحة وحينه نفذ الأمر طيب العس كريم يقول لك نفذ الأمر ولو لم تظهر لك إيه؟ نفذ الأمر ولو كان على حساب نفسك نفذ الأمر ولا تناقش نفذ الأمر من غير ما تعقف. نفذ الأمر واضح ولو كان من غير ما تعقف. لكن يوصيكم أخذت لغة كلمة الوصية من الأرض الوصي كثيرة النفع كنب للمصلحة في توريس ماذا الذكر مثل حظ الأنسيين ولو لم تظهر لك هذه المصلح واضح قلت خامسا وقد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فأرجو أنت تتامل به وفي قوله يوسيق من المعنى الحسن والوصية كثيره النفع عظيمة المصلح والحظ هو النصيب والقدر الجميل والأمر أمر عدل معقول وما ينتفع الرجل بالغالب بولده الذكر أكثر مما ينتفع بماذا بابنته الأنس صحيح المسألة معقولة تلاقي ابنه شغال معه في الأرض شايله لو جاب عامل بس العامل أقرته كان في الأرض اليوم مش يوم العامل اليوم في الريف حوالي كان بيوصل ل 15 و 20 جنيه عشان مثلا يحرط له كده مثلا إراد بمية واخد بالك توفع عايز خمس عشرين وعشرين غريب يوم لكن بنته بتعمل ايه ها هو ده السؤال هل بنته نفعل له كالولد لو عنده محل او دكان تلاقي الولد ماذا جاي من المدرسه على الدكان يضع الشنطه ويذهب ليلا ويبتدي يعمل وجه المدرسي عشان يقوم الصبح الى والبنت بتعمل ايه أعدى قدام المراية نص اليوم صحيح يبقى المسألة ايضا معقولة إن انتفاع الرجل بولده الذكر أكثر منين ما يجيش واحد يقول لي لا ده انا بنتي بنتفع بها أكثر من أبناء لحالته استثناء لا قياس عليها كده حالة استثناء كان بنتك بتعمل لك كبات شاي يعني بمن بالولد الذي يقوم لك بأمرك كله فالمساله اذا معقوله من هذه الجهه ان انتفاع الرجل منا بولده اكثر من انتفاعي بمن بابنته الانثى ده شوف حتى لما تيجي تكلم واحد يقول لك ده انا بجوز بنتي ايه عم بتجوز بنتي فيه يقول لك لا ده جواز البنت الولد ايه اريح وفعلا اسال كده من زوج بنته يقول لك ده انا تكلفت زواج البنت اكثر من زواج من زواج الولد يبقى شوف حتى في زيجتها ماذا كلف وغرامة شديدة مما لا يكلف الإيه؟ يبقى المساله معقولة من هذه الجهة وأن الولد الذكر يعني مستحق للمواثمن من هذه الجهة أيضا لأن نفعه لأبيه أعظم من نفع من نفع البنت الله الله هذا والله له العدل المبين فهذه خمسة أجوبة في مسألة ماذا توريس الذكر مثل حظ الأنسيين قلت أمسك عليها محمد الله على خلاف ما كان في شرائع الجاهليه من التسوية بين الذكر والأنس بل وحينا جعلوها واسطة لا ترسوا لذاتها وإنما ترس واسطة لابنها من صلبها يعني عند القدماء المصريين لما كانت بل عند بعض الشرائع أيضا الموجودة في الحضارات القديمة ممكن البنت ترس بس مش لذاتها وبل مرس معلق لو خلفت ذكر ونسبته إلى أبيها ولذلك تجد ده موجود في روسيا إلى اليوم بالبالك مسألة دي موجودة المرأة الروسية خاصة اللي بتتزوج من غير روسي لما بتنجب بتنسب بتنسب ولدها لمن لأبيها وده موجود إلى اليوم في شرائع روسي. روسيا ما روسيا دي والله العظيم متخلفة تلات أربع قرون على بعض بس موجودة غلط في الخريطة العالمية دلوقتي موجودة فعلا غلط في الخريطة المفروض الرجعة تلات أربع قرون وراء فروسيا فيها إلى اليوم لأن فعلا حصل ان بعض الشباب وكان ناقشني في المساله تزوج امراه روسيه فانجبت منه فهربت بالولد فبقول له طب ما هي ما تستطيع ان تدخل به ولا تخرج قال لا هي نصبته الى من الى ابيها يالله شوف الشريعه دي الاب مين هو هو ابوها بقى الوادي باخوها وابنها في نفس الوقت غبا روسي لم يرد الغباء الروسي ده مضرب المثل ليه بقى عشان في القانون عندهم ان هي طالما نسبت الولد الى ابيها يبقى الولد هيرس ماذا هيرس من من, من ابيها شوف الكلام عامل ازاي فاذا البنت عندهم في الميراث واسطه قلت اذا فهي لا ترس على الحقيقه فيا ويلهم قالوا الاسلام فهي لا ترس على الحقيقة فيا ويلهم قالوا الاسلام ولله در القائل ولله در القائل او كلما او كلما قال الرجل قصيده هجاه قال ابن الأبير قالها كل تهمه يقول مين الاسلام وأحياناً والله هذه التومة تكون مصدره من عندهم. ولهم فيها مش عايز أقول لك يعني حقوق ايه حقوق طبع محفوظة أو حقوق زي قضية الأرقاء والعبيد. يقول لك الإسلام والعبيد لما تيجي ترجع إلى التاريخ تجد ان الحقيقة على الحقيقة إن أمريكا دي دولة إيه؟ دولة أرقاء وعبيد وروسيا كمان. ده في الإسلام يقول أبو هريره لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا فأبو هريره تمنى لما رأى من كرامة من العبيد في الإسلام ومن شرف العبيد لكن تعالى اقرأ تاريخ امريكا رحلة الغناء المشهوره لم رحله رحلة الغناء الكذابين كانوا بيقبروا الأفارق أنهم طول الليل عدوه يضربوا على الآلات النحاسية ويغنوا فيظهروا للعالم ان فرحانين ان هم رايحين فين امريكا والغرض من لعيله الغناء ان يهدوا ايه يهدوا حيله طول الليل عشان يجي طول النهار ايه ينام ولا يضع منطقه حتى ايه يذهب يذهبوا الى امريكا وفضحهم اليكس هيلي في قصه مشهوره له اسمها الجزور روتس كتب بقى قصه العبيد في امريكا وما حصل لهم من التشريد ومن الضرب ومن التعزيب هذه قصة مشهورة كان بطلها رجل يعني أفريقي اسمه كونتا كينتا وكانت قصة مشهورة جدا اسمها قصة الجذور روتس حكى فيها ما يحدث الامريكان ما يحدث من الأمريكان للعبيد وهم الذين حولوا أمريكا من أرض قفر إلى دولة مدنية اليوم ثم تنكرت لهم ماذا أمريكا بعد ذلك قصة كلاي الملاكم اللي رمى الميدالية الذهبيه في نهر من أنهار أمريكا ليه لما رفضوا يسلموا الميدالية لسبب ان هو إيه؟ أسود قالوا لا ما يصعدش على منصة التدوير أسود وازاي تعزف له الموسيقات السلام الجمهور الأمريكي يعني لا اعترفون به فذهب فألق الميدالية في أنهار أمريكا واسلم وجاء الى دين ماذا العدل والايه والمساواه ذلك اتهمنا نحن العالم الغرب فعلا صدق القائل او كلما قال رجل قصيده هجا قالوا ايه قال ابن الأبيرق ايه قالها كان الاسلام ده مسجل خطر اي تومه هذا فلان فاقول اخوه الاسلام إني كان في القانون الروسي وإلى اليوم إن البنت لا ترث إلا واسطة، يعني لا ترث لزاته. والله المستعان. طيب هذه المسألة رقم كم؟ الثانية؟ طيب. قول يا محمد حتى ننتقل للثالث. عندناش مشكلات احنا قل. آه. اه دي فعلا من شبه بعض القوم اللي نحن طبعا عندنا اليوم طائفه من ممن يسمون المجددينات وطبعا بعضكم يستغرب ازاي المجددينات احنا نعرف اما الجمع ان يكون مزكرا سالما وإما ان يكون مؤنثا سالما ينتهي بالف وتاء او ياء ونون لكن ايه الجمع بقى بين الياء تمام والالف والتاء والنون الجمع بين هذا كما قال بعض اللغويين ده جمع جديد في اللغه اسمه جمع مخنث وغير سالم طبعا فيخرج اقوام يقول لك لا مين قال ان المراه تارس نصف الرجل دي المساله دي من باب الوصيه يعني من باب الايه الاستحباب وليس الوجوب وكذلك يقول الله تعالى في ايه الدين واستشهدوا شاهدين ايه من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل ايه قالوا آية الدين أحكامه ومحمول على الاستحباب فالمسألة مش وجوب وممكن شهادة المرأة يساوي شهادة الرجل فعلا كما يقال تمخض الجبل أو الجمل فولد, ايه؟ فولد فأرا أو سقط سكت ظهرا ونطق ايه؟ كفرا وإن أحصلنا الظن به قلنا جاهل أراد أن يطب زكاما فأحدث جزاما طبعا قوله يوصيكم من قال أن يوصيكم في اللغة تفيد الاستحباب أو في الأصول أو في الفقه تفيد الاستحباب على الدوام الوصية منها ما هو واجب ومنها ما هو إيه وصيه منها ما هو مستحب بدليل الناس يتشددون في وصية الميت يعني نذكر في مرة في جنازة أرادوا رفع الميت عن الأرض واحد يقول له يا أخي منا خلقناكم حطوا على الأرض وفيها إيه نعيدكم ومنها نخرجكم تاره الام ثاني قالوا لا المرحوم وصى يعني جعلتم وصيه المرحومه واجبه لغايه ما احد الحضور والله يعني لم يملك نفسه هل تعبنا حي وميت فالشاهد من الكلام شمعنا المرحوم وصى جعلنا وصيه المرحومه واجبه وما ما ادرانا انه مرحوم اصلا تمام لما نقول يوصيكم الله يقول لك لا, لا تفيد الوجوب لو المرحوم وصى ندفن فهضبت الحبشه في اثيوبيا يقول لك لازم ندفن هناك ليه المرحوم وصى والوصيه واجبه ولما يقول الله يوصيكم الله تبع الوصيه مستحبه لا لفظه الوصية في القرآن الكريم من الالفاظ التي تحتمل اليه الوجوب وتحتمل ماذا بل إن لفظه الوصيه في القرآن الكريم تستعمل في ماذا في الوجوب أكثر من استعمالها في الاستحباب خذ أدل على هذا منه قول تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويظرون ازواجا وصية هنا مسألة حداد المرأة واجبة ولا سنة واجبة صحيح لكن السنة في كونها تجل السنة ولا أربعة أشهر ونسخت السنة إلى أربعة أشهر قوله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا خيرا هنا يعني ان ترك مالا الوصيه كتب يبقى قوله كتب الوصيه عائده على قوله ايه كتب من الفاظ الوجوب واذا ختم الايه بقول حقا على المتقين الوصيه هنا ماذا واجبا واضح وذلك نجد القانون نفسه لو أن رجلا مات ولم يوصي وله أبناء ابن متوفى القانون بيعمله بورسهم بالوصية الواجبة ما معنى دي بقيت وصية واجبة ولما نيجي نقول يوصيكم الله في أولادك ولك لا الوصية هنا مستحبة أحرام على بلابينه الدوح حلال للطير من كل جنس كما قال شوخي يعني تكون الوصية واجبة حلال لهم وعندما نقول نحن الوصية واجب لك لا حرام عليكم إنما هي سنة وليست واجبة والأصل في آية الدين إن أحكامها على الوجوب إلا ما استثنى الدليل لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لاجل أجل مسمى فماذا فاكتبوا على وجهه طيب الأصل الثالث في مسألة التوريث ما بين الإسلام وغيره هو أن الله تبارك وتعالى قال دعوهم لابائهم ففرق بين ولد التبني ولد الصلح على خلاف عادة العرب الاقدمين التي كانت تجعل لولد التبني ما لولد الصلب وكانت تفرق بين القادر على حمل السلاح وغيره يعني رجل لو لا عشرة أولاد أربعة منهم كده يحملوا السلاح وأقوياء وإشداء كان يعطيهم إرسا أكثر من من من أولادي له الصغار وليس هذا سبب التوريس وهو النفع لذا قال الله تعالى أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ماذا أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فجعل سبب التوريث الفريضه والحكم والقضاء الرباني والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي ذلك معنى معقول من المحافظة على وشيقة ماذا النسب ورابطة الدم فلا تضيع الأصل الرابع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يعني جميعا لا عبرة بحال هذا الولد كان الأكبر أو الأصغر على خلاف شريعة اليهود التي كانت تعطي الأكبر كل شيء يكاد يحرم الأصغر مما يكون سبباً للتدابر بينهم وللتحاسف والله يعلم أنتم لا تعلمون هذه المقدمة الثانية واضح يا طلبة العلم طيب ننتقل للمقدمة الثالثة ولكن ما اراني اليوم أستطيع أن أنهي المقدمات الخمس بل ولا المقدمة السالسة ولكن لكي لا يفوت شيء منها فسوف نذكر آية من القرآن الكريم وهي الآية العمدة في التوريس ونذكر بعض ماذا فوائدها إذن نقول المقدمة الثالثه مصادر هذا العلم الكتاب اولا القرآن الكريم وأربع آيات فقط من القرآن الكريم قلت هي اربع ايات شملت احكام التوريث شوف يا اخي العلم القراني سهل ازاي سهل وقريب الايه؟ الماخذ ومبني على ماذا؟ على اشياء مجد تسهيل تيسير وضع العلم في ماذا؟ في قوالب ليسهل اخذه وهذه عبره لمن تصدى للتدريس والتعليم اما الايه الاولى هي ايه سوره النساء من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ماثر وإن كانت واحدة فله النص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له له ولد مما ترك إن لم يكن له ولد فإن لم يكن له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السد فإن كان له إخوة فلأمه السد من بعد وصية يوصي بها أوجي أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما تحت هذه الآية بعد ما شئت من الفوائد ولكن أحب أن أسمع منكم شيء والظاهر أن اكثركم يحفظ الآية لأن بعضكم ما كتب أو كثيرا منكم لم يكتب وطالما أنه يحفظها فقلنا علم القرآن قرين علم الفرائد والمواريس فنسمع كده كل واحد يقول فائدة من الآية حصلها ونبدأ بمحمد أولي يا محمد الله شب اسلوب احسنت يا محمد أسلوب اللي تقدم بالمعلوم ودي مسألة مهمة جدا يا إخوانا لماذا نستعمل طريق العقل ولا نصل إلى العقل عن طريق ماذا قلب ودي مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا جدا وهي دائما ما أدندن عليه قضيه كيف قضية كيف قد نتفق أنا وأنت على موضوع معين لكن الخلاف يكون في ماذا في كيف ذلك انا براعي ما دائما أسمي وهي كلمه تقلتها من وزير الخارجيه المصري يعني حفظه الله تعالى دكتور عسمه عبد المجيد وكان دبلوماسيا متمرسا يعني قالوا له انت يعني صاحب دبلوماسيه معينه كده يعني ليست في انفعال ولا كذا قال انا نعم صاحب دبلوماسيه هادئه تصل إلى, الى الهدف من اقرب ايه نقطه ودي قضيه مهمه جدا لماذا وانت ماشي في طريقك تكسر وتجرح وتسيل دماء ما تمشي في طريق من غير ما شو القران ما كان قادر القران يقول يامركم الله هل يقدر يتكلم لكن استعمل تعبيرا كما قال محمد جزا خيرا يمس شغاف القلوب يبقى اذا طريقه الاقناع كيف تصل إلى العقل عن طريق ماذا؟ القلب وإي الفرق الفرق كما قال المتنبي يا مالك الرق العبادي ببأسه لو شئت لملكت قلوبه الفرق كما بين الحجاج وعمر بن عبد العزيز عمر ملك الناس منين؟ قلوبهم فأحبت وترحمت عليه وجعلته مع من؟ مع عمر وأبي بكر وعثمان وعلي والحجاج ملك الناس برض، ولكن ملكها منين من رقابها؟ فأبغضتهم وكرهتهم. طب لماذا تكون حجاجا وأنت قادر أن تكون من عمر؟ صحيح؟ فتجلس منبر واحد عايز يقدم معلومة للناس التوحيد أو عايز يرغب واحد تارك الصلاة في الصلاة بس تلاقي استعمل كلمة الكفر. و الامام احمد قال لا يورث وامراته تحرم عليه و اخد بالك ابسط لك انا مش حنبل يا شيخ وانتهى الموضوع انت مش عملته الامام احمد يا اخي انا مش حنبل لكن واحد تاني لما يستعمل اسلوب غير هذا الاسلوب و اخد بالك اسلوب رائع يقول اصاحب هذا الخير والبر كله لا يصلي كانك ايه تقول يعني يا رجل استحي أنت انت بتعمل خير كبير جدا وفعلا نجد من المصلين أصحاب إيه؟ صدقات واسعه وبر وإنفاق طيب جدا متمس قلبه من الحته دي الظن بصاحب النفق ماذا الا يفرق بينه بين ماذا بين الصلاه فعلا استعمال القرآن لتعبير يمس به شغاف الايه قلوب اللي هو يوصيكم لأن الوصية فيها معنى الموعظة والتأثير على الايه على قد ايش قال كويس قال لقمان لابنه وهو ايه يعظه يبقى كانه بيقول لك ما تستخدمش مع ولدك العصا ابدا والسيف ابدا لماذا تستخدمش الموعظة التي تمس قلبه انت تكلم مع ولدك في الموضوع ما نقوله له يعني انت هتفهم اكتر انت فاهم اكتر من ابوك كده هيصحى انت ابن عايز ترجع السنين لورا وتضيع 30 40 سنه فرق ولا كذا هيصحى دي هذه اول فائده الفائده الثانيه نعم شرف الوصيه من شرف الموت في يوصيكم الله ما ال في اولادكم او وصيه في اولادكم فتنص على انها وصيه من الله كان يبين شرف أحكامه التوريث والفرائض. أن من شروط الإرث استفاء الحقوق كماذا؟ كالديون. تمام؟ وكماذا؟ وكالوصي. إذا هذا شرط في التوريث إنه لا توريث بعد استفاء الحقوق لأن حق المورس أعظم من حق من؟ الوارث حق المورس استفاء ماذا؟ ديوني يبقى نستنبط قاعدة أن حق المورس أعظم من حق الوارث هذه الفائدة الثالثة ها؟ يعني ممكن هذا ممكن وهذه طريقه حسنه جدا لما تيجي تتكلم في لازم تنظر فيما بعدها وفيما فيما قبلها الايه التي قبلها تتكلم عن حق اليتامى كانه بعدها قال يوصيكم الله في اولادكم بيقول للاخ الاكبر اياك ان تاكل ماذا شيئا من ميراث اختك لان أموال اليتامى لها إيه؟ لا حرمه مضاعفة واضح فده طريقه حسنه جدا في فهم الايات اربط بينه وبين ماذا وبينما قبلها ودي يمكن من حسنات تفسير الشيخ من غازي رحمه الله الكبرى كان دايما الشيخ جميل غازي يربط ما بين الايه مش الايات ده الصور يعني مثلا لما جيك يتكلم لك وتاتي سوره ابراهيم لتجيب عن سؤال في سوره الرعد ويقول الذين كفروا لستم مصفا فتقول سوره إبراهيم الف لم را كتاب انزلناه هذا هو الدليل وكذلك تجد سورة الحجر وفي البلد. إنك تجد نفسك مع القرآن الكريم مأخوزا والسياق لا يكاد ينقطع واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وليس بعد الموت إلا ما أخبر الله أتى أمر الله فلا تكتب فدي طريقة مهمة جدا في التفسير لازم النظر إلى سياقة الايه سياقه الآيات لأن السياق يكشف عن أشياء ويوضح معاني ان ترتيب الايات دي ترتيب ايه ترتيب معجز ترتيب معجز كون ايه المواريث تاتي بعد ايه اليتامى يبقى لابد من وجود ايه علاقه وبعدها ايه المهر يبقى لابد من وجود ايه علاقه قول يا محمود نعم حمل قوله تعالى وصية هنا يصيكم على الوجوب ليس على الاستحباب لأنه ختم الآب قوله فرضة من الله هذه الفائدة الرابعة خامس نعم لفظة الحظ فيها معنى المنفعة وفيها معنى الخير وفيها معنى لما تيجي تقول واحد ايه يقول لك عم ده حصله كذا يقول لك حظ نصيبه يبقى إذن هذا مما لا يقتضي مما يقتضي عدم الاعتراض واضح مما يقتضي عدم الاعتراض نعم نعم ان سبب التوريث كونه ولدا مش كونك يتنتفع بي او لا تنتفع ولذا ختم الايه اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم إيه؟ نفع فلذا ورث ورث لتبعا لما ذا ولا تعتبر بمساله الانتفاع او عدم الانتفاع إيه؟ لان ممكن الولد الذي الولد الذي تظن انه لا ينفعه يكون هو نافعه خذ مثال قول له ده ابنك ده واخد بالك في في الشغل يعني تقول له امين وانا بحبه جدا يقول لك ما امنت دي اللي موديهانا في فيحصل تقول بصراحه ابنك ده انا بحبش تعمل معاه في الشغل ابعدني عنه يقول لك يا عم ده شاطر وفاهم الدنيا ايه كويس زي اهو كان عارف فائدة إبراهيم بالنسبة له قال له لا أرجمنك وأجرني مالية وابا انه مش عارف يبقى إذا في النهاية أنت لا تعلم وما يظهر لك قد لا يكون حقيقه ليس كل ما يلمع ذهبا كما تقول العرب ممكن تشوف الوقت كده عمله لك يابا با وتحت رجل وكذا وهو عمال يسرق من من وراك من الشغل والتاني عماله لك يا لا دي ما تنفعش ودي ما تنفعش عشان ما يدخلكش فين؟ في باب حرام الأول تحبه وتخربه والتاني بتعمل معاه ايه؟ ممكن تبعده وتطرده مع إن اني الثاني أنفع لك منين؟ الأولي بنت لا تعلم ولذا الله تعالى قال والله يعلم وأنتم ايه؟ وفي آية سورة التغابن قال لك تبين اللي انت بتحسبه حبيبك ده ممكن يكون ايه؟ عدو لكم فحرام وممكن تكون فتنتك فيه انما اموالكم واولادكم ايه فتنه نعم يا عرفات اهو احسن ختم الايه خاتمه تدل على ان علم المواريث لا لا دخل للاجتهاد ايه في من الاصل بما ختم الايه فريضه من الله ثم قال إن الله كان علما إيه حكيما ما حدش يكتاه لإن لكت هذا معي مع نص ها؟ ما أربناش من صلب الآية إلى الآن <تصفيق> يبقى إذا أول أصل في التوريث إن الولد إيه إن واسطة الابن أقوى من واسطة إيه إن جانب البنوة أقوى من جانب الإيه الأب أول إنه بدأ بمن البنوة يبقى لما تيجي تورث تبدأ بمن بجانب الايه البنور نمره اثنين انه بدا بمن بالنساء صحيح للذكر مثل حظه فإن فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن وان كانت واحده فلا نق وشوفوا يذكر الام ما يذكرش الايه طب ليه للعنايه بهن في جانب التوريث لما شاع بين الناس من ماذا البنات ايه ملهاش البنات ما حالهم بنات ملهاش في الارض تمام؟ وغاية ما ترس عند بعض العائلات يقول لك خلاص البيانات ما لازم غير ذهب الأم كردان وال وخلاص على كده. فدي برضو من من فوائد هذه الآية إن جانب البنوة في التوريس دي بقى اللي هي أصول في التوريس. فإذا دعوني بقى أنا اتكلم عشان ايه الوقت اللي الساعة تجاوزت التاسعة. نقول الفائدة الأولى أن جانب البنوة أعظم من جانب الأبوة والأخوة في التوريث. ثانيا أن الله تعالى بدأ بذكر النساء في الآية وأفاض في أحكامهن للعناية بهن للعناية بأن على خلاف عادة الناس من حجب النساء بغير موجب فرعي ثالثا القاعدة الأصل في التوريس للذكر مثل حظ الأنسيين وقد تبين لك قبل ماذا حكمته رابعا أن الأمة من أصحاب الفروض فترس فرضا حالات الأمة بقى السدس مع وجود الولد السدس مع عدم وجود الولد والإخوة لان لو وجد إخوة نزل فرضه الى من ثالثا السدس عند وجود ماذا الاخو يبقى حالات توريث من الام ثلث وسدس وسدس واضح رابعا وحالات توريث البنت اذا كان معها ذكر ورثت تعصيبا لا فرضا يعني تعصيبا لا فرضا الفرض بيبقى نصيب مقدر نص ثلث ربع لكن التعصيب ما فيش نصبه ما فيش نصيب مقدر واخذ بالك ما فيش نصبه مقدر فإن كان معها إخوة أو أخ ذكر يعني ترس تعصيبا وإن كانت واحدة ورثت فرضا النسك وإن كانت أكثر من واحدة أو كانت أكثر من واحدة ورثت او كنا اكثر من واحده ورثت مع اخواتها يعني النساء الثلاثين نمره كام بعد كده سادسا الاب والاب يرث فرضا اذا كان له ولد اي للمورث ولد يعني ها سواء كان ولد ذكر او ولد ايه او ولد انثى اه يبقى يرث فرضا قلت ويرث تعصيبا وفرضا عند عدم وجود من الولد الفائدة رقم كم سابعة جانب الأبوة أعظم من جانب الأخوة فيحجب الاخوه بال الأخوة بالاب فائدة جانب الأخوة مؤثر في جانب الأمومة يبقى مكافئ لجانب إيه الأمومة، فينزل بفرض الأم إلى السدس. الفائدة الثامنة كم؟ تاسعة. وشرط التوريث قلوب التركة من ماذا؟ من الديون. لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو داي عاشرا وشرط التوريث وفاء الوصيه على شروط مبينه ستات مش كل وصيه طبعا في شروط في الوصيه هذا ان رجل اوصى لحديقه الحيوان هذه الوصيه كلها اصلا ايه ساقطه ساقطه وإن كان من اهل العلم من يوجبها بمقدار سلس لا ولا الثلث ولا الثلث من دي وصيه إيه؟ جائره لان الوصيه انما شرعت لاجل ماذا أن يصل اقرباءه وارحامه الفقراء كما سياتي في احكام الوصيه ناتي للمسألة المساء الى كامل فائده الفقراء فائده الحادي عشر قوله يوصيكم الله كما افاد محمد فيه تشويف ومس شغاف القلوب باتباع هذه الأحكام مما جعل القلب طريقا للعقل في الإقناع وقد أحسن من جمع بين القلب والعقل ماذا؟ قناعة الفائده الثانيه عشر انه لا سبب موجب للتوريث يعني من النفع او نحو ذلك الا البنوه فقط. لقوله تعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع الفائده الثالثه عشر قوله تعالى يوصيكم الله كما فاذ محمول محمول على الوجوب لما ختم الايه بقوله فريضه من الله الفائده الثالثة عشر الرابعة عشر ان احكام التوريث مبناها على الكتاب والسنه من غير اعتبار لاجتهاد او نحن لأنه لا اجتهاد مع نص الفائدة الخامسة عشر أن فروض التوريس هي الثلث استغفر الله السر في الأول والسر والنص والسر ثاني وجاءت الآية الأخرى بفرض الربع لما ما حد يورث بقى ثلاثة ارباع ولا يورث خمس واخد بالك لان هذه ليست من من الفروض انما الفروض سدس ثلث نص ثلثان وفي الربع طبعا في الايه الفائدة الفائده رقم كم السادسه عشر قوله تعالى فان لم يكن له ولد فالولد في اطلاق الشرع يشمل الذكر واليه والأنس على خلاف المعنى العرفي لا يقال ولد إلا لماذا في الزقر. واضح الفائدة رقم كم السابعة عشر قول تعالى حظ مثل حظ الأنسيين فاستعمال استعماله، مصطلح الحظ فيه معنى حسن من التحضير وعدم الاعتراض والتسليم قوله تعالى فان كان له اخوه يعني على العموم من غير اعتبار كونهم اشقاء او لاب او لام لان حناخد بعد كده ان الاخوه لام خلاف الاخوه الاشقاء في التوريث الاخوه لام من أهل الايه فروض بينما الإخوة الأشقاء منين؟ من أهل العصبات فبالتالي لكن هنا في هذه الايه إنه في مسألة نزول بفرض الأم إلى السدس لا اعتبار بكون ماذا الإخوة أشقاء الأم فإذا رقم كم قوله فإن كان له إخوة يعني يرثون. وإن لم يأخذ يعني ممكن الإخوة ينزلوا بفرض الأم إلى السدس ومع ذلك هم شخصين إيه لا يأخذون لأن معنى كلمة وارث الوارث هو المستحق للتركة ولو لم إيه ولو لم يأخذ لذلك هتلاقي عندنا مساله غريبه اسمها مساله الاخ الايه المشؤوم الاخ المشؤوم ده وجوده هيحجب من هيحجب اخواته معه مع انه يسمى ماذا يسمى وارثا بدليل انه اثر فين التركه زي الاخوه لام وجودهم يؤثر في التركه لكن ممكن في الاخوه استغفر الله مطلقا او الاخوه لام الاخوه مطلقا ممكن وجودهم يؤثر في الايه التركه وينزل فرض الام الى السدس ومع ذلك ايه لا يرثون اضرب مثال لما يكون واحد مات عن اخوه وام واب الام هترس هترث الايه السدس والاب هترس السدس ابتداءا اللي هو الفرض وبعدين ياخذ الباقي ايه تعصيبا طب هم عملوا ايه نزل فرض الأم ومع ذلك أيضا ايه لم يارس معنى كلمة وارس مستحق وإلا ما إيه وإلا لم يأخذ واضح طلبه العلم هذه الفيديو رقم كم التاسعة عشر وإن شاء الله تعالى بها نختم يا طلبة العلم درس الليلة إن شاء الله تعالى لنتمى درسنا في الاسبوع المقبل مع بقية أحكام التوريس بإذن الله تبارك وتعالى ونلتقي على خير في الاسبوع المقبل هناك شرط أبدي أو قل أمر وإلزام وهو متى انتهى الدرس تنصرفون على أعجل ما يكون وما ابغض شيء إلى قلبي قدر ماذا قدر وقوف طلبة العلم بباب المسجد في منتدى علمي أو في وقفة سمر ليلية أو في وقفة نقاشية وحوار هذا ما ينبغي قال تعالى في الجمعة التي هي أعظم مجلس علم فإذا قضيت الصلاة فإيه فانتشروا في الأرض لأن هذه الوقفة أولا نضيع للوقت في غالب الحال اثنين أنها تستشرف العين ويعقوب عليه السلام له نصيحة غالية من أبواب متفرقة فان شاء الله تعالى لا أقول رجاءاً وإنما أقول امرا واضح تنصرفون على